والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من الأودين وقليل من الآخرين على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 عُرْبًا أَتْرَابًا لأصحاب اليمين ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمي لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوى آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكمون من شجر زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أثرئتم ما تملون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 إن شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين